أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي وعجلت إليك رب إلى قومي ربانا فأخرج لهم عجلا جسدا له فقالوا هذا إلهكم وإله نوسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضر لا أخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترك بقولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به. نام تو قاد به تم من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لامسانس وان لك <سبق> وقد آتيناك من لجن ذكرا من عرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وسامل أعلم بما يقولون إذ يقول أنفلهم طريقة للبثتمو إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا and I'm suing that فَرَسِيا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا, فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض العدو فإما ياتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشفى ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشته هُنَ فِي مَسَاكِنٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لَزَمًا وَأَجَدَّ مُسَمًّا أَفَسَبَّرَ Yeah. दोस्तों